بَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْقُرْآنَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا الَّذِي له مَلَكَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا زجاههنا وزراء، وقالوه أساطير الأولين اكتتبها فهي تمل عليه بكرته وأصيلها، والأزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. لَؤَنَا أُنْذِرَ إِلَيْكُمْ فَيَقُولُ بل كذبوا بالساعة وأعتذنا لمن كذب بالساعة سغيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعونا تغيما وزبيرا وإذا دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا يوم ثبورا واحدا ودعوا ثبورا كثيرا قل أذاك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصير low هو قل السبيل منكم نذبه عذابا كبيرا، وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أقصى. قال الذين لا يرجون بقى أنا نول أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استبروا في أنفسهم وعدوا Köszönöm uh -huh. uh -huh.